بسم الله الرحمن الرحيم. قل أُوحِي إلَيَّ أنّهُ سَمَعْنَا فَرْضًا مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَا نُشْرِك بِرَبِّنَا أحدا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 وجدناها مليت حرسا، فوجدناها مليت حرسا شديدا وشوبا، وأنكنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا الرصداء وأن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 ان ان نعجز الله في الارض ولم نعجزه فردا وان لم ما سمعنا الهدى امن النبي فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.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 كَتَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا وَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَنْ غَدَقَ لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِض عَن ذكر رَبِّهِ 119. ويسلكه عذابا صعدا 110. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 111. وأنه لما قام عبد الله يدعو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 إِنَّ لَهُنَّ رَجَاءً وَمَن يَعْصِلَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَاءً خَالِدِينَ فِي غَابَةٍ أَبَدَى حَتَّى إِذَا رَأوا مَا يُعَدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُلَانِ صَرَى